الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتنقى القرآن من لدن حكيم عليم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 ان الله العزيز الحكيم وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جنن ولا مدبره ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظنم ثم بدل حسنا بعد سوء ان فاني غفور رحيم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 سهم ظلمه فانظر كيف كان عاقبة المفسرين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين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 الذي ألقى إليه كتاب الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعنو علي واتوني مسلمين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 وجعلوا أعز أهلها أذلته وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدي فنظرة بما يرجع المرسلون فما جاء سليمان قال أتمت دونني بما لن ثم الله فما أتاني الله خير من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 من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقبي أمين.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 حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من القوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبد الله فإذا هم فريقا يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اقيرنا بك وبمن معك قال عند الله بل أنتم قوم تفنون وكان في المدينة تسعة رهق يفسدون في الأرض ولا يصلحون فَإِنْ تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَتَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فتلك بيوتهم خاوية بما ظنموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظنموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وَجِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَلُوطًا إِلَّا قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناسين يتقهرون، فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين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 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ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 اَإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَٰلَى يُشْرِكُونَ أما يبدأ الخلق ثم يعيده وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُنَّ أَيَّانَ يُبَعَثُونَ بل الدار كعيلهم في الآخرة بلهم في شك منها بلهم منها عمون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابَ وَأَبَاؤُنَا إِلَّا لَمُخْرَجُونَ لقد وعَدْنَا هذا نَحْنُ وَأَبَا أُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إلَّا أَسَاحِيرُ الْأَوْلِيْنَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَاضْرُوكِ فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَمْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُونُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صَدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَتَضَايَقُ بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمًّا ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْهُمْ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُم تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ القول عَلَيْهِمْ مَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ